بسم الله الرحمن الرحيم الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبًا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي أرحب في بدايتها بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ المشارك بكلية شريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الشيخ سعد حياك الله وعليكم بخير كذلك حياكم الله وعليكم أخو المشاهدين أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية خصصنا رقبين للمتصلين من خارج المنذكة العربية السعودية بإمكان الإخوة أيضا التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها بـ 24 ساعة صوتا وكتابا أسعد بجميع ملاحظاتكم وانتقاداتكم لبرنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم طوال شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء خميسة الجمعة مخصصة لبرنامج مع سباحة المحتي في منتدى الجواب الكافي ابتدى الشيخ سعد الاخت نجوى من السعودية تقول ما حكم التصدق عن والدي ووالدتي المتوفين من مال زوجي حيث انني ربة بيت ولا راتب لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونهتدي بهديه الى ديننا اما بعد فسلط الله تعالى ان ينفع بهذا اللقاء وان يبارك فيه الله. اذا ادى الزوج بذلك فلا باس بهذا وهي ماجوره على هذا وهذا يدخل في بر الوالدين وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو كانت حية لا تصدقت أفلها أجر أن أتصدق عنها وفي دواية أفلي أجر أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فدل ذلك على أن أجر الصدقة يصل ثوابه للميت وهكذا أيضا يعني لو تصدقت أيضا عن والديها وهم أحياء أو مثلًا نوت يعني إشراكهم في في صداقة جارية أو نحو ذلك فهذا كله يدخل في البرر لكن بالنسبة لهذه المرة لا بد من أن تستأذن زوجها نعم. في الأخذ من ماله لصدقة عن والديها أيضا في منتدى الجواب الكافي الوقت شموخثاء تقول قريبتي يطلع من فني دم ولا تدري من أي جهة الإشكال أنه إذا صامت رمضان يطلع معها دم وإذا خلص رمضان تقضي الأيام التي طلع فيها الدم من وأحيانا في الأيام التي تقضيها يطلع دم أخرى وترجمة تقضي مرة ثانية يعني لا زالت قضاء في قضاء سؤال توجيه لها هل هذا يبدو أن هذه الأخت عندها وسوسة خروج الدم لا ينقض الوضوء لا, لا, لا, لا يفسد الصوم خروج الدم لا يفسد الصوم إذا كان من الفم إذا ذكرت أنه من الفم فهو لا يفسد الصوم إلا إذا كان كثيرا في معنى دم الحجام كان باختيار الإنسان أيضا أما هذا الدم الذي ذكره في السؤال فهو أولا ظاهر من السؤال أنه ليس بكثير ثانيا ليس باختيارها يخرج من غير اختيارها وإذا كان الدم يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا فإنه لا يفسد الصوم وبذلك فإن صومها صحيح بكل تقدير صومها صحيح ولا وجه لهذا القلق ولا يلزمها القضاء نعم طيب اخذت صلات من خارج السعودية ابدأ بمعاذ من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام حياتك الله معاذ مرحبا حياك الله تصدل اسمعك يا شيخ سابتك امس على السؤال بس ما فهمت إيش سنتيش كوي وش كان سؤالك معاذ اشتريت شريت منزل ايو احسنت احسنت هذا السؤال امس لم يكن واضحا اسم تكمل قراءة فقط طيب معاذ نعم خلينا اليوم ان شاء الله ما تطلع لنا بجاوبين لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب تسمع زين يا شيخ انا ان شاء الله المره الثانيه ان خير ولم ما السؤال اشتريت منزلا غير مكتمل يا شيخ قواعد صبت. قواعد طيب وقمت ببناء جزء من المنزل طيب المنزل عليه قرض من المصرف طيب علما ان المنزل اشتريته من شخص مش مش الملك الرسمي للمنزل من شخص اخر نعم الشخص شاري من صاحب المنزل الرسمي واضح طيب. طيب والمنزل والمنزل عليها قرض طبعا من المصرف نعم طيب والسؤال ال المنزل عليه قرض من المصرف علما انني اشتريت المنزل من شخص قد اشتراه من المالك الرسمي والمنزل عليه دفعه باقيه في المصرف يا شيخ طيب ما هو الاشكال عندك الدفعه دي ما يقلاص ان ان يصحها الا عند بعد ما نكمل المنزل اللي في المنزل يا شيخ الدفعة دفعة البنك يعني الدفعة اللي باقية في المصرف أيوة. اللي عنده بعد من بناء المنزل طيب الحكم في باقي يا شيخ الحكم في ماذا في الدفعة. الحكم في اللي باقية في المصرف يعني, يعني الملك بعد كمل بناء بعد بناء البيت بعد ما يجيب ااا يجيب ما نزل ويأخذ الدفعة البقية عليه في المصرف يعني يعني القرض هذا ما طبيعه في يعني يعاني القرض هذا طبعا هو هو الحوز دنيا قرض ربو والحوز ااا صحيح ووأنا وانا شريت من الحوز ولكن مش مش شوري الدفعة البقية في المصرف وال وال والاقساط انتع المصرف مش شورينا نعم أنا شاري المنزل بس يعني الد هذه المالك البائع الأصلي هو الذي س سيأخذها هولي هولي يخضه هولي يخضه. أنا من لكن هو كيف يخضه؟ يخضه بعد ما نكمل بناء المنزل نعم. بعد ما نكمل بناء المنزل نعم. نعم. هو يجيب ياخذ عليها طيب, طيب. إن شاء الله اللي... الحكم يا الحكم في هذه طيب. طيب. يا حكم حكم حكم. ابشري معاذ اليوم ان شاء الله سنجيب ثلاث ان شاء الله يا, يا... يا شيخ انا ما عنديش علم إن فيه دفع باقي طيب. أبشري. طيب. طيب. ابشري يا من السعودية السلام عليكم الوقت يا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. طيب ترفعين الصوت الله يبارك فيك. إن شاء الله. السؤال الأول. السؤال الأول هل يجوز الشرب مع أذان الفجر والفطور مع الأذان البعيد مو بفصل فصل ثاني بعيد. الشرب مع مع الأذان. البعيد مو باذان فصل ثاني. إيه. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم الحف الكثير مع عدم فعله؟ علم ان كثير. السؤال الثالث. أختي قامت من قبل مع الأذان الفجر وشربت ماء وهي لا تدري وفي الصباح علمها مع أنها, علمناها أنها أذن وهي شربت ما حكم هل تعيد الصيام؟ يعني ما ما درت عن الفجر أذن؟ ايه ما دارت هي هذا وقامت يشربت ماء وليس ما طيب, طيب. طيب. تسمعي الجابة صالح من ليبيا السلام عليكم صالح أيوه السلام عليكم عليكم السلام اياك <تصفيق> الله صالح يا شيخ محمد أنا أمس اتصلت بيك سألتك على موضوع التأمين بخصوص الشركة طيب جاوبنا صالح من ليبيا أمس. ما جاوبناك أمس لا بس أمس كانت في, في إشكالية في إضاحة المعاملة أن أن نحن الموظفين براتب الموظف هذي يشارك في التعامل بالبطاقة هذي أو أو لا يعني هذا قلنا صالح ولكن الشركة مش مزبرة ب بتوفير علاج ليها يا شيخ طيب صالح صالح نعم صالح الآن الآن أمس سؤالك كان أن أن الشركة لا تلزمكم بالتأمين ولكن أنكم تحصلون على خصم كبير حينما تؤمنون بدل أربعة مية يكون عندكم الكاش 20 ريال أيوه آه، آه، شيخ ما عليك أن نوضح لك الشركة الميزة ديرتة الموظفين يعني أكثر تقريبا أربعلاف موظف مسويته سويتنا الميزة للعلاج يتلع 20% من القيمة ولكن الشركة التعامل مع الشركة تأمين هل الانتفاع أنا بالبطاقة هذه يجوز الانتفاع بها أو في حالة لم ترع مش مش حالة في الحالة العالية ولكن برضو التأمين سيقومون باستقطاع أي قيمة من راسب يا شيخ طيب شكرا صالح. أذران السلام عليكم. الأخت أذران من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. فضل يا اختي. يا سيخ عندي ثلاثة شئلة. طيب. يا سيخ إذا إذا لمس الإنسان فرج من وراء حائل هل ينقضوا الوضوع؟ طيب. هل يجوز للمرأة أن تؤذن في إذن المولود؟ أختي وزدت منذ شهر ينقطع عنها الدم ثم يعودها ثم ينقطع. هل تصلي وتصوفي هذه الحالة؟ طيب. شكرا يا أختي. الأخت ندم من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت ندم من السعودية. السلام عليكم. السلام, عليكم. السلام رحمة الله. تفضل يا أختي. أنا سمت عندي سؤال طيب. فالأول كم تكون نهو نوع الطهارة من المرأة في العذر السري مو هو لونها خرساني يا شيخ يعني يعني في كيف كيف يا ستي كيف أه. تتحقق الطهارة بالنسبه للمرأة؟ لا الطهارة عن العذر السري الطهارة من العذر نعم يعني كيف كيف تحصل كيف يعني تسالين عن كيف كيف يكون الطهر من لا. لا وش لونها طيب, طيب. طيب. واضح طيب. واضح طيب. شكرا لك السؤال الثاني نعم أنا دورتي تجيني سبع أيام وفي اليوم الأول والثاني وسادس والرابع تجيني الدورة اليوم الخامس وسادس ما تجيني ما أشوفها وليوم السابع تجيني بس خفيف هل يوم الخامس ولا يوم الخامس وسادس أظمه ولا لا؟ طيب يعني في معك جفاف وطهر تام أو إفرازات؟ يعني... لا لا لا ما يجيني شيء أبداً جفاف تام أيوة جفاف ما أي يجيني يوم خامس ولا سادس. أهلاً شكرًا لكم الله خير. شكراً جلالة الخت نورة من السعودية السلام عليكم. الخت <تصفح> نورة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال عن الوالدة. طيب. الوالدة تقريباً عمرها ثمانية وخمسين سنة. نعم. أكرمكم الله جتها الدورة نعم. أول ما جتها قالت لها دكتورا هذه الدورة. بعدين قالت هذه استحابة فهي الآن أطّهرت من أول رمضان إلى هذا اليوم. فسؤالي هل يجوز لها أن تفطر إنها هي تقول أنا ما أتقرفه يعني ثبانة والدم مستمر معها يعني هل تطعم أو لا الدم مستمر معها نعم الدم خروج الدم مستمر الصوت مو واضح الدم خروج الدم لازال مستمرًا نعم طيب تسألي شخص عادي هلا أقول خروج خروج الدم لازال مستمر معها اي نعم الى الان ايه نعم. لان هذه تقول اذا قرر معي لازيف انا ما اقدر أصوم يعني اتاب سعب تقول ان شاء الله بكرة الحصم بحال هي اذا اثرت يعني تطعم في اليوم اللي تخصر فيه اه مسكين او بعد ما تقضي تطعم معي طيب طيب واضح شكرا لي جميعا يا اخوة لازل معنا احد طيب الاخت منواف من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام لو طيب. سمحت اندي ثلاثة سئلة طيب هل المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر لها مثل أجر الذي يجلس في المسجد طيب للحديث يعني إيه. <تصفيق> طيب الشؤال الثاني هل إفطار الصائم للأغنياء له مثل أجر إفطار الصائم للفقراء شلون هذا يعني مثلا لو فطر أغنية له مثل أجر إفطار الصائم للفقراء أي نعم الشؤال الثالث أفضل الصدق الجاري أهم الوقف طيب شكرا شكراً لجميع الأخوة أعود إلى سئلة الأخوة كان في أحد الأخوة سألت أمس كانت من أعتقد لا أذكر من أي دولة تصلها من أوروبا بالنسبة للمرأة التي تجهض في الشهر الثالث ثلاثة أشهر ويومين ماذا عليها؟ ثلاثة أشهر يعني تسعون يوماً يعني ويومين ثنان وتسعون يوماً نعم. وهذه المدة العادة أنه يتخلق فيها خلق الإنسان إذا تخلق خلق إنسان، فيكون الدم دما نفاسا، تكون نفاسة، فلا تصوم ولا تصلّي ويكون له حكم النفاسة. الإجهاض إذا كان أقل من ثمانين يوما، هذا لا يتبيّن في خلق الإنسان عادة، يكون دم فساد، تصوم معه وتصلّي. ما بين الثمانين هذه محتمل، احتمل يتبيّن في خلق إنسان، واحتمال لا يتبيّن. فإن تبيّن فيها خلق إنسان؟ كان يتبيّن فيها يد أو رجل أو عين أو نحو ذلك. فيكون حكم وحكم النفساء إذا لم يتبيّن في خلق الإنسان فيكون ذن فساد إذا كانت لا تدري فالأصل أنه ذن فساد لكن بالنسبة لهذه التي مضى عليها 92 يوما هذه يكون نفساء وتأخذ أحكام نعم. طيب هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي محمد خليل من ليبيا يقول أريد أن أخرج ذات المال هل أوقيها لشخص يجمع المال لإجراء عملية كليا أو لأي كان حالة مادية جيدة توجيه؟ إذا كانت حالة الأيتام جيدة فلا يستحقون الزكاة ليس كل يتيم مستحق للزكاة بعض الأيتام يكون ورثا من أبي ثروة كبيرة يكون غنياً. اليتيم المستحق للزكاة إذا كان فقيراً أو مسكينا ولذلك فإذا كان هذا الذي يريد زراعة كلية إذا كان من الفقراء أو المساكين ولا يستطيع أن يزرع الكلية بنفسه فلا بأس بإعطائه من الزكاة نعم. طيب سؤال أخ معاذ تصل مرتين لما يكون سؤاله واضحا في قضية شراء المنزل. نعم. توجه نعم هو ليس عليه شيء لأنه اشترى هذا المنزل ولم يعلم بأن فيه اقساط من من قروض ربوية. ويقول إن البنك شرط على صاحب البيت الأصلي ألا يعطيها الدفعة إلا بعد اكتمال البيت. بالنسبة للأخ معاذ نقول لا شيء عليه لأن هذا هذه القروض الربوية متعلقة بذمة البائع الأصلي. وأنت ليس لك علاقة بهذا ليس لك علاقة بذنته أنت اشتريت هذا البيت بحر مالك ولا حرج عليك ولا شيء عليك ولا يلزم الإنسان أن يبحث عن حالة البائع هل, هل هو متعامل بالربا هل هو يعني تعاملات مباحة ومباحة هل يعني الأصل الأصل لك أنه إذا عرض عليك سلعة فاشتريتها منه أن هذه العملية صحيحة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كان يشتري من اليهود ويتعامل مع اليهود وتوفى ودعا مرهونة عند يهودي في شاعر اشتراه من لأهله مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم كانوا للسحت فشراء السلعة إذا نقول لا حرج فيه بغض النظر عن عمن يكون البائع أهم شيء أن تكون العملية صحيحة عملية البيع وعملية الشراء تكون صحيحة نعم طيب من الأخت من العراق لمس لمس من حائل, حائل, حائل نعم اختلاف العلماء في هذه المسألة فمن أهل العلم من قال إن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة وهذا هو القول الضاجح لأنه لا. هو الذي تجتمع به النصوص فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسى ذكره فل يترضى وصح عنه أنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك وجمع بينها أنه إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضو ولهذا قال هو إلا بضعة منك وسئل عن الرجل من ذكره في الصلاة إذا كان بشهوة فهذا هو الذي ينقض الوضوء لكن اشترط أن يكون المس مباشرة يعني من دون حال أما إذا كان من وراء حال كما سألت عن الأخت فإنه لا ينقض الوضو مطلقا طيب المرأة تؤذن في إذن الطفل روية في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف وبعض أهل العلم جمعه طرقا قال إنه بمجموعة طرقه يبلغ درجة الحسن لغيره ولهذا فلارى بأسا بالأذان في أذن المولود بناء على ذلك خاصة أن بعض العلماء ذكر هذا وذكره من قيم وجمعه من أهل العلم بناء على أن الحديث له طرق الشوهد المتعددة يشد بعضها بعضا وقد يصل إلى درجة الحسن لغيره نعم سؤال الأخير من العراق تقول أختي ولدت شهر ينقطع الدم ثم يعود مرة أخرى يقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فإذا أتى هذا الدم فهو دم حي وإذا انقطع فهو طهر لأن دم الحيض يتقطع عند بعض النساء يتقطع عند بعض النساء لا يكون مستمرا فيأتي ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع والأصل في هذا أنها متى ما رأت هذا الأذى فهو حيض يسألونك عن المحيض يقوله هو أذى فاعتزل من الإسلام المحيض متى ما رأت الأذى فهو حيض ومتى ما حصل الطهر والجفاف فإنها تكون طاهرة طبعا الأختارة سألت بالنسبة للشرب مع الأذى هذه إشكالية عندنا سواء الشرب مع الإفطار الإفطار أسهل لكن مع الإمساك نعم ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إذا سني أحدكم النداء ولنأوا في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه لأنه داود وغيره وهو حديث حسن مجموعة طرقه حديث ثابت وهو نص في النساء هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر الفجر يطلع شيئا فشيئا لا يخرج دفع واحدة في وقت واحد يطلع شيئا فشيئا لأن إضاءة الفجر تتضح شيئا فشيئا ولهذا ربما لو أن رجليه رقب الفجر ربما اختلف هل طلع الفجر أم لا ولهذا هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما كان له غلمان فكان يأمرهما بمراقبه الفجر وهو يتسحر فمره قال أحدهم ان طلع الفجر وقال الاخر انه لم يطلع فاكل ابن عباس وقال حتى تتفق على انه طلع فيعني هذا يدل على ان يعني الفجر يطلع شيئا فشيئا ولذلك هو الانسان ياكل مع الاذان احرز عليه في هذا الله عز وجل اناط الحكم بالتبين قالوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> عبد الله بن عمي مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت ولهذا فلا يشدد على الناس يعني بعض الناس من حين يؤذن المؤذن يبدأ في التشديد عن نفسه وأنه لا يشرب ولا يأكل ونقول الأمر في هذا فيه سعة ما دام أنه يعني لم يتبين الفجر فيجوز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر وحتى يتيقن طلوع الفجر والله تعالى قال حتى يتبيّن لكم حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا بالنسبة لطلوع الفجر يسأل أيضا عن غروب الشمس قبل طلوع الفجر اليوم هل يستطيع الناس في مدينة الرياض أو أو كبيرة أن يعرفوا تبيين الفجر هذا يصعب عليه اليوم يعتمدون على المؤذنين يعتمدون على المؤذنين لكن يعني لو أكل وشرب وهو والمؤذن نزل مؤذن فالأمر فيه ساعة إن شاء الله طيب بالنسبة لغروب الشمس السنة الافطار عند غلبة الظن بغروب الشمس ولا يشرع التاخر الى التيقن غروب الشمس ويقول لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن اسمر رضي الله عنها قال افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قال ابو العباس التيمي رحمه الله انهم افطروا بناء على غلبة ظنهم يعني كان يوم غير أفطروا ثم طلعت الشمس قال وظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله انهم كانوا يفطرون بناء على غلبة الظن قال وليس هناك احد اطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ولهذا لا يقول أحد أنا سأتأخر بالفطل حتى أتيقن غروب الشمس لأن هذا لو كان هو المشروع لو كان هذا هو السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فدل هذا على أن المشروع هو الإفطار بناء على غلبة الظن ولهذا متى ما سمع الإنسان صوت أول مؤذن فإنه يفطر بناء على هذا الأذان طيب. أخذ مجموعة من اتصالات أفضلها من الكويت خالد السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله حياك الله خالد. تغلطات. الله يغفر صل الأعمال. ااا بغيت أسأل عن المسافر. من هو المسافر؟ أنا أعمل في منطقة بعيدة أو خارج حدود الدولة. نعم. وما مسافة مئة كيلو متر. شوي. إيه واضح لك. ااا أبي أعرف من هو المسافر بالضبط. هل هو هل أنا من ضمنهم أو لا؟ كيف حسبت 100 كيلو خالد؟ عندي على عداد السيارة. طيب كيف حسبتها من من مفارقة العمران؟ من بيتي الى.. لا ببيعتك ما يصلح يعني من خروجت من المدينة اللي انت فيها لو كنت مثلا في الكويت خروج من الكويت نفسها العاصمة نعم طيب نفصل في هذه طيب نفصل نفصل خروج خروج من منطقة السكنية 91 كيلو بالضبط من منطقة السكنية طيب لا. بنفصل في هذه في سؤال اخر خالد؟ لا مشكور شكرا لك حبيبنا محمد من الامارات السلام عليكم سلام عليك. hello سلام عليكم. Hello. سلام عليكم عليك السلام. عندي سؤال لا سمح الله شخص دخل المسجد وأنا قاعد في المسجد فأخذ كرسي وسألته لماذا لم تصلك؟ قال إذا شخص دخل المسجد وجلس على كرسي فخلد به وصدق من أنت يا خبيث دخل المسجد دخل المسجد وإن هو على طول يجلس على المنبر. ولا يثلت حياة المسجد وثلت بالآخر وأن نينها سلم كان على المندر وخطب وكان يخطب ثم دخل عليه رجل يثأل عن أمور ديني صحيح فجاءوا إليه كرسي واجلت عليه هل هذا بصحيح وهل يسقط لتحية المسجد إذا جلس الشخص على شيء. فاسم علي جاء محمد شكرا لك أبو عمر من السعودية السلام عليكم أبو عمر <تصفيق> أخي عمر السلام عليكم سلام عليكم عمر سلام عليكم سلام ورحمة الله يا شيخ نصت على زان الراد زعت قرآن ولا على المساجد يا شيخ في الرياض إيه طيب إيه؟ طيب. طيب تفطر يقول لي على الرئي افطر على تمر السلام ااا لأخي هند السلام عليكم طيب بقي معنا حد شكرا لجميع الأخوة المترسيني أرجع إلى الأسئلة الأخوة كانت الأختشارة بالنسبة لله هذه يشكر عند الناس الذين ينامون ويقومون مع عدل عذان الفجر أحيانا هل هو نفس الكلام الذي قلتهم قبل قال إنه أحيانا يقوم يشرب موية يظن الفجر إلى الآن لم يخرج مثلا في غرفة تكون ستايا مغلقة يتوقع أن الفجر ما طلع إلا. هو يعني لا هذه ما ستختلف إذا أكل وهو يعتقد أنه ليل فبان نهارا نعم قام مثلا يظنها من الساعة الرابعة وتتقين بعد ذلك من الساعة الخامسة وأنه قد أخطأ فهل يصح أم لا هذه اختلف فيها الفقه مثلاً عند الحنابل أن صومه لا يصح وقول الجمهور وقول الثاني في المسألة ورواية الإمام أحمد أن صومه صحيح اختارها ابن عباس بن تيمية رحمة الله تعالى على زمين وهذا هو القول الراجح أن الصومه صحيح لأنه قد أخطأ والله تعالى يقول ربنا تأخذ نفسينا واخطأنا قال الله قد فعلت و لأن المخطئ كناسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسياً فلا صومه فإنما نعم. طعمه الله وسقاه. قال الصحيح أنه صومه صحيح ما دام أنه لم يتعمد الفطرة في في نهار رمضان وإنما أكله ويعتقد أنه ليل فبان نهاراً. ف... نعم. سؤال المخطئ متى كيف تحقق ظهارة المرأة؟ والسؤال الثاني بالنسبة للأيام التي كانت عليها. طبعاً نعم, نعم, نعم. أما بالنسبة لكيفية تحقق الطهر يكون ذلك بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء أو السائل أبيض يخرج من المرأة عند نهاية دم الحيض. نعم. وتعريفه النساء يكونوا علامة على الطهر. العلامة الثانية الطهر والجفاف اليوم وليلة أكثر. لأن بعض النساء لا تخرج معهن القصة البيضاء أو أنها تتأخر كثيراً. فهنا تعتمد على العلامة الثانية وهي الطهر يوم وليلة فأكثر كما قال المفق من رحمه الله هذا أحسن ما قيل في, في التقدير فإذا طهرت يوم وليلة فأكثر فإنها تكون طاهرة هذه هي علامات التحقق من الطهر وأما عن سؤالها تأتيها الدم أربع أيام ثم انقطع الخامس والسادس ثم يعود في اليوم السابع فنقول متى ما أتها الدم فهي حائض وإذا انقطع عنها الدم فتكون طاهرة دام أن هذا الانقطاع طويل يعني يوم وليلة فأكثر والله تعالى يقول يشولون سعال الحيض يقولها أذى ففي الأيام الأربع الأولى أتى هذا الأذى فهي حائر. ثم انقطع عنها هذا الأذى لمدة يومين فهي طاهرة تغتسل وتصوم وتصلي في هذين اليومين فإذا عودها الدم في اليوم السابع فإنها تكون حائض فهذه يعني مثال للنساء اللاتي يتقطع عندهن الحيض قد قبل قليل أن الحيض قد يتقطع عند بعض النساء لا يكون مستمرا وإن كان غالب النساء يكون الدم الحير مستمرا لكن بعض النساء يكون دم الحير متقطع عندهن لكن التقطع لا يعتبر إلا إذا كان يوم وليلة فأكثر فإذا كان يوم وليلة فأكثر فإن تعتبر هذه المدة يوم وليلة أو أكثر تعتبرها طهرا yeah. إن... نعم Good. سؤال الأخت نورة بواردة هلجة وراء خمسون عاما وجاءها العذر وتسأل بالنسبة لأنها هي مفترة نعم هي وإذا قصدت يقول عليك السالفة هي سالفة سأل الطبيب وقالت إن هذا دم استحاضة لأن هذا الدم دم مستمر وهو الغالب من يأتيها الدم في هذه السن أنه دم استحاضة دم استحاضة تصوم معه وتصلّي فإذا عليه يلزمها الصوم والصلاة لكن ذكرت أنها أن لا تستطيع أن تصوم بسبب هذا النزيف فيقول حكم حكم مريض يعني لوزنه الفطر وإن كان منكم مريضاً أو على سفر في من أيام الظهر <تصفيق> لا تتقضي هذه الأيام بعد رمضان تقضي هذه الأيام بعد رمضان وإن كانت تستطيع القضاء وليس عليها كفارة وليس عليها طعام أما لو كانت لا تستطيع القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا لكن الظاهر من السؤال أنها تستطيع القضاء بعد رمضان فتقضي هذه الأيام التي أفسرتها ولا يجب عليها كفارة. وثمة وافد من السعودية سألت من المرأة التي تجلس بعد الفجر وتدخل في الحديث من جلسة في مصلحة بعد صلاة الفجر أولا هذا الحديث من جلسة في مصلحة بعد صلاة الفجر يرفع الله تعالى حتى تطلع الشمس له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة روار التلمذي وغيره لكن حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ والأئمة ولكن أصل العمل مشروع إنه قد جاء في مُسْلِمٍ المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان يجلس بعد طرع الفجر في المصلاح حتى تطلع الشمس حسناء وكان عليه الصلاة والسلام يجب سيدنا في يعني والصحابة وأمامه يتحدثون <تصفيق> في أمور جاهلية ومن الله عليهم به من الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ويتبسم فأصل العمل مشروع لكن الحديث هذا ضعيف المرأة إن أرادت أن تجلس في مصلاة بعد صلاة الفجر تذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس فهذا حسن ويعني هذا عمل طيب وهي عليه إن شاء الله تعالى اللي أختم ملياس من, من السعودية تقول والدتي فاتها سنوات طويلة من أمها لم تصلي ولم تصم وذلك لأنها عندما كانت صغيرة وحتى بعد البلوغ لم تكن تعلم شيئاً أحكام وكيفية الصلاة والصيام وذلك ليجي أهلها ولم يخبرها أحد كذلك الحال بالنسبة لأخواتي ومن حولها من النساء ولم تعرف الصلاة والصيام إلا بعد سكنها المدينة وزواجها وبعد طفلها الثالث سأل يحكم في ذلك خصوصا أنا لا أعلم كم سنة لم تصلي ولم تصم يبدو أنها كانت في قرية وفي هجرة وغير ذلك ثم أتت المدينة القصة لها أكثر من 30 عاما نعم هذه اللي كانت هذه التي كانت تاركة في صلاة بالكلية في ذلك الوقت يعني هي لم تكن على الإسلام سبب كفرها لأن من ترك الصلاة متعمدا يكون كافرا كفر الأكبر مخزنة الإسلام اللهم إلا أن تكون جاهلة إذا كانت جاهلة ومثلها يجهل ف يعني تكون باقية على إسلامها لكن الصلاة هي عمود دين الإسلام ف قد نقول إنها لا تُعذر بجهل وبكل حال ما دام أن الله تعالى من عليها بالهداية وبالاستقامة وأصبحت تصلي فلا يلزمها القضاء لا الصلاة ولا الصوم لأنه على تقدير أنها كانت عالمة فتكون في ذلك الوقت يعني قد وقعت في, في الكفر الأكبر وتابت منه هداه الله تعالى للإسلام والحمد لله والله تعالى يقول كل الذين كفروا ينتظر لهم سله وعلى تقدير أنها كانت جاهلة وأنها لا تعلم بذلك وأن مثلها يعذر بجهل فلم يبلغ الشرع إلا بعد ذلك فتكون أيضا معذورة كما حقَّ ذلك سمعون من أهل العلم، فبكل على كل تقدير لا يلزمها قضاء تلك الصلوات والصيام التي تركتها في تلك الفترة، فعليها يعني الآن أن تكثر من تحافظ أول على صراط وتكثر من النوافل وليس عليها شيء غير ذلك. نعم. معه من الكويت. السلام عليكم. أبو غدير. hello السلام عليكم. سلام ورحمة الله. بارك عليكم مشاكل غبار عليكم الله يطول عمرك وقاتل الشيخ الله عافيه يسمع تفضل شيخ أنا متلزمن الناس حوالي ثلاث سنوات نعم و... ولا... ولا قدرت أوفق لهم لأن ما قدرت أجمع رؤوس هذه فما أدري أذكي رؤوس هذه ولا كذا وهي وما ضحكت مستبد أي مستبد ولا زكي ولا لا طيب, طيب. في سؤال آخر تسلم عليك أبو عبد الله السلام عليكم أبو عبد الله سلام عليكم سلام عليكم سلام ورحمة الله سلام عليكم حياك الله أبو عبد الله الله يتقبل منك الشيخ أنا, يا أبو, الله. أبو الله. أنا. أبو الله يا أبو عبد في شوي سؤالك أبو الله سؤالك يا أبو عبد الله الشيخ السلام عليكم يوسف السلام عليكم السلام عليكم يوسف السلام عليكم السلام يوسف حياك الله كيف حالك يا شيخ هلا حبيبي حياك الله يوسف الله يحييك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا شيخ انا بسال عن اذا اذا اغتسل الانسان من الجنابه نعم و يعني بعد الغسل ساعة وساعتين او بعد الغسل بنص ساعة كذا نعم يعني لاحظ ب برجله بقعة يحويها الماء واضح. أه أه أبشر. الشيخ؟ أبشر السؤال واضح. طيب. ل... السؤال الثاني إذا قرأ ها... الإنسان القرآن. كبيرة يوسف. شم. السؤال الأول بالنسبة للبقع التي في القدم هل كبيرة ولا صغيرة؟ لا يعني مقدار ال... الضفِر مرتين. طيب واضح. إيه و... و... نعم. وإيه نعم. مش الثاني لعم. إذا قرأ الإنسان القرآن من غير طهارة. طير طهارة يعني معمسة المصحب هل يكتب له بكل حرف عشر حسنات واضح واضح نعم. أبشر يوسف شكرا أوه. لك الله يعطيك العالم نخت لك. نخت نخت نختم أحمد من اليمن نخت أحمد من اليمن سلام سلام نخت أحمد السلام عليكم وعليكم السلام هياك نتفضلي طيب يا سيخنا والنبي في موسات الأعلام هذا يحمل، والذي يعني في موسات في الإخراج. كيف؟ في الإخراج، إخراج الريح. طيب. والموسات يعني يتكرر عنه على يعني عند قراء القرآن يعني القرآن مفتوح ولا من يم يرتعم هذا يحمل. طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة. شكرا لك. ناصر السلام عليكم. أخوي ناصر. شكرا لجميعنا خو المتصلين. عودة لاستلقاء سنأخذ مختصرة. بالنسبة لقضية الإفطار هنا أشكل على مجموعة من الأخوة في منتدى الجواب الكافي تطبيق السنة في الإفطار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت تيم من ال من اليمن هنا أيضا مع الأخت توم أحمد هنا أيضا هي سألت بالنسبة لإفطار هل يلزم أن الإنسان سنة يفطر بالرطب تقول عندنا نحن في اليمن لا نفطر بذلك نفطر بأكلات أخرى هل يؤجرون في تطبيق السنة لا يؤجرون بتطبيق السنة إحنا ما يفعلون مثل هذا الأمر نعم السنة نفطار على رطاط إلا من يدفع على ثمر فإلا من يدفع العلماء. لو أفطروا بغير ذلك فنحرج عليه لكن فاتتهم السنة في هذا نعم, نعم. أخذ أيضا سؤال أخ من الكويت خارد المسافر يقول يخرج من بلدي يومياً مسافراً أول المسافة يقول 100 كيلو لكنه من, من, بلدي من, من بابه نعم. كيف نحسب هذه المسافة؟ نعم. نعم. لا يعد مسافراً ولا يعد مسافراً إذا كانت المسافة 8 كيلو متر فأكثر التي هي أربعة برود عادل 16 فرشخة 48 ميلاً لكن من مفارقة العمران، مفارقة عمران المنطقة التي يعيش فيها هو قال من الكويت، الكويت عندهم مناطق، منطقة التي يعيش فيها من مفارقة العمران يبدأ في حساب المدة، المسافة يبدأ في حساب إذا كانت المسافة من آخر عمران المنطقة التي هو فيها إلى أول عمران المنطقة التي هو ذاهب إليها إذا كانت أكثر من ثمانين كيلو فهو مسافر. أما إذا كان أقل من ثمانين كيلو فلا تعتبر ذلك مسافات السفر سنتم سؤال محمد من الإمارات بالنسبة لرجل دخل المسجد واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ودخل رجل المسجد نعم احتجاجه يعني هذا الرجل الذي دخل وجلس يرى أن تحية المسجد ليست واجبة ويحتج لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة ويدس على الانبر من غير أن يأتي لتحية المسجد وإذن ذكر قصة العرابي الذي أحدث وقال يا رسول الله علمني أمور لي فأتى بكرسي وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام هذه وغيرها صوارف صرفت الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى الصلياتين صرفته من الوجوب إلى الاستحبام ولذلك فإن تحية المسجد مستحبة في قول جماهير أهل العلم ولكن السنة أن يأتي أن لا الإنسان إلا وقد أتى بتحية المسجد يعني صحيح أنها ليست واذبة لكن ينبغي أن يحرص على تطبيق هذه السنة خاصة أنها سنة مؤكدة جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال يا سليك الهطفاني أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة ويأمر رجلا من الناس علنا وأمام الصحابة بأن يقوم يأتي ب بتحية المسجد هذا يدل على تأكد هذه السنة. طيب نعم. سؤال الأخبار من الكويت إنه أخذ من الناس سلفة من ثلاث سنوات لم يستطع سدادها يصل عن الزكاة في حالة. يعني هو الذي أخذ السلفة؟ نعم. أي نعم. إذا كانت هذه السلفة بقيت عنده ومضى عليها أكثر من من سنة وهي عنده لم يوفقها لم يتصرف فيها. فيجب عليه زكيها كل سنة وأما إذا صرفها وتصرف فيها فليس فيها زكاة أما لو كان هو الذي يطلب الناس هذا المبلغ فإذا كانوا مليئين باذلين إذا كان هؤلاء المدينين مليئين باذلين يعني غير معسرين وغير ماطلين فيجب عليهم زكيها كل سنة إذا كانوا معسرين أو ماطلين فليس فيها زكاة نعم. سمعت من سؤال يوسف من بعد غسل الجنابة وجد بعد أن انتهى وجد مكانا في قدم لم يغسل. هو قدرا بسيط كما سؤاله نعم هذا يرجع إلى مسألة وهي هل تشترط الموالاة غسل جنابه أم لا وهي محل خلاف بين الفقهاء والصحيح أنها تشترط كالوضوء ولذلك فعليه أن يعيد غسل الجنابه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> رأى رجلا وفي قدمه قدر الضفر يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وإذا كان كذا هذا في الوضوء وكذلك في غسل جنابه في أظهر قوالها للعلم وبناء على ذلك نقول الأخ عليك أن تعيد رسم جنابه وتعيد الصلوات التي صليتها بذلك الرسم الأخت سمول هم من منتدى الجواب الكافي تقوم الحكم في رسم الأرواح وذلك بحكم تخصصي الدراسي المشكلة تكمن في أني لا بد أن أرسم رسم دقيقا وبكل التفاصيل يعني تجتمع ملامح الوجه والجسم رسم ذوات الأرواح يدخل التصوير المحرم وذلك لأنه تتحقق فيه علة النهي عن التصوير فإن علة النهي عن التصوير هي المضاحة لخلق الله عز وجل كما جاءت محوصا عليها في بعض الأحاديث والمضاحة لخلق الله تتحقق بالصور المنحوتة وكذلك الصور المرسومة ولذلك نقول للعоче لا يجوز لك أن ترسمي ذوات الأرواح لكن بإمكانك أن ترسمي ذوات الأرواح وتطمسي ده. معالم الوجه ده. إذا طمست معالم الوجه زالها الإشكال وزال المحدود أما أن ترسمي ذوات الأرواح وتكون معانا الوجه ظاهرة فهذا يدخل في التصوير المحرم الأخ يوسف كان سأل أيضا بالنسبة لقراءة القرآن من غير طهارة ومسلم الصحفي يقول هل يكون نفس الأجر؟ نعم يكون نفس الأجر وذلك لأن الأجر الوارد إنما هو على قراءة القرآن من قرأ حرفة من كتاب الله فلو حسنة وحسنة بعش في أمثالها لأقول ألف لا من حرف ولكن ألف من حرف ولو من حرف ومين من حرف فالتوى مرتب على القراءة نفسها سواء قرأ ذلك عن عن ظهر قلب أو قرأ ذلك من المصحف أو سواء قرأه على طهارة أو قرأ على غير طهارة لكن إذا قرأ على غير طهارة لا يجوز له أن يمس المصحف وإنما يكون ذلك من رأي حائل. طيب ناس الوقت, الوقت قبل ذلك بالنسبة لأفر الصدقة الجارية للوقف الصدقة الجارية هي الوقف في الحقيقة الوقف يطلق عليه الصدقة الجارية وذلك لأنه يحبس أصلها وتسد منفعتها وثمرتها هذا معنى كونها جارية يعني يجري ثوابها وأجرها مداما ينتفعوا بها فصدقة الجارية هي الوقف الحقيقة أبو رماس من منتدى الجواب الكافي حكم استعمال ما يسأل اليوم السواك لكل لي نكاهات ينبغي للصام يتجنب السواك بالنكهات وذلك لأن هذا السواك الذي يكون له نكهات قد تختلط هذه النكهات وهذا الطعم بالريق فيبلعه فيتسبب ذلك في إساد الصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في هذه المساله، فقال وبالغ في الاستنشاق لان تكون صائما فنهى الصائم عن المبالغ في الاستنشاق، لان المبالغ في الاستنشاق قد تتسبب في دخول الماء الى جوفه عن طريق الانف، وهكذا اذا نقول بالنسبة للسواك الذي الرطب او السواك الذي له نكهات نقول ينبغي تجنبه للصائم، لانه قد يختلط برديق. فيختلط طعم هذه النكهات بالريق فيبلعه فيؤثر ذلك على صحة صيامه أما لو كان سواكا جافا ليس فيه نكهات وليس رطبا فيسن للصائم ولغير الصائم الاستياك به وما روية من منع الصائم لحد الغداء ولا استاكب العشي فحديث ضعيف يعني الحديث التي فيها منع الصائم من الاستياك كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحد الأخوة يقول أعرض اشتركان من 12 سنة للتقديم على صندوق التنمية العقاري ذكر أحد العلم أن الأرض ليست فيها زكاة، فهل هذه صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ لأن كنت خلال هذه الفترة سنة أظهر زكاة وسنة لا أظهر، لترددي في ذلك إنما لا أرغب في إعمارها وإنما فقط لتقديم الحصول على قرض من الصندوق العقاري. نعم هذه الفتوى صحيحة، فمثل هذه الأرض لا تجب فيها زكاة لأن الزكاة إنما تجري في مكان معد للنماء وهذه ليست معدة للنماء، وليست معدة للتجارة وإنما أراد بها الصاحب غرضا معينا ولذلك ليس فيها زكاة. نعم. طيب رؤس مات أشكل عليها في قضية الإفطار الأجر إنه إذا فطر فقراء فطر أغنياء الذي ورد في الحديث من فطر الصائم فله مثل أجره وهذا يشمل من فطر فقراء ومن فطر أغنياء لكن لا شك أن من فطر فقراء يجتمع مع مع تفتيير الصائم الإحسان إلى هؤلاء الفقراء والمساكين فيكون الأجر أعظم. نعم. الاختر عبد العزيز تقول قدمته على الضمان تقصر الضمان الاجتماعي اللي عندنا الاجتماعي في شهر رمضان الماضي توظف في شهر شوال ما حكم أخذ الضمان معني أني موظفة ليجوز إعطاءه لوالدي لا يجوز أخذ الضمان إلا لمن كان مستحق للزكاه وذلك لأن المورد الرئيس للضمان الاجتماعي هو زكوات الشركات المساهمة وقد حدثني أحد المسؤولين في مصاحة الزكاة والدخل بأن زفوات جميع الشركات المساهمة عندنا في المملكة أنها تصب في مصلحة الزكاة، في مصلحة في الضمان الاجتماعي، أنها تكون في حساب الضمان الاجتماعي مباشرة، مع أن الدولة أيضاً تدعم الضمان الاجتماعي، لكن يبقى المورد الرئيسي هو زكوات الشركات، وإذا كان كذلك، فمعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا أن يكون مستحقاً للزكاة، ومدى أن الأخت قد توظفت، فظاهر أنها ليست مستحقة للزكاة في هذه الحالة، ولذلك فإنها لا تأخذ من الضمان الاجتماعي ولا يجوز لها أن تأخذ حتى إذا كانت غير مستحق للزكاة لا يدوز أما قولنا ستأخذ هذا الضمان الاجتماعي وتعطيه والديها فليس لها ذلك إلا إذا كان والداها من المستحقين للزكاة فيدوز لا. ذلك نعم أختنات تقول أسأل الشيخ حكم مسكرة الرموش وهل تركها بدون إيزال عند الوضوء تمنع الوضوء المسكرة تقول هي تعرفها الشيخ الله نعم نعم, بس خلاص. نعم المسكرة لا حرج فيها إنما الممنوع هو الرموش الصناعية الرموش الصناعية في معنى الوصل المحرم ولا تجوز قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصل أو أما المسكرة هذه فإنها ليست من الوصل وهي من الزينة التي تتخذها بعض النساء والحرجة فيها إن شاء الله الأخت أيضا من صحيح منتدى الجواب الكافي تسأل توجيه تريد منكم توجيه للنساء التي في شهر رمضان كما تقول هي أن هنا لا, لا يجلسنا في منازه هنا يعني تقول في كل وقت الأسواق وغير ذلك وربما أيضا في المقابل يقابلنا هنا نساء وإن كن يختلفنا في الفعل لكن أيضا الت بين المساجد ربما مع سائق ربما في إشغال نفسه ذلك نعم حقيقة نود نصيحة للجميع للنساء والرجال وال أن يستنموا هذا الوقت الثمين وهذا الموسم العظيم إنه موسم المواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة شهر رمضان شهر عبادة ينبغي أن يترسخ هذا المفهوم لدى جميع المسلمين لأن شهر رمضان هو شهر عبادة وطاعة لله عز وجل ليس شهرا للله أو الغفلة أو التسوق أو غير ذلك هو شهر طاعة وعبادة لله عز وجل ولهذا ينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان أحسن من حاله قبل رمضان بالنسبة للطاعة والعبادة وتحقيق التقوى لله عز وجل الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أبوز حكم الصيام تحقيق التقوى لله عز وجل ولهذا يعني ننصح الجميع بأن يغتنموا هذا الموسم العظيم في طاعة الله عز وجل وليقدر الإنسان أنه ربما لا يدرك مثل هذه المواسم الفاضلة من عام قابل كم من إنسان صام معنا رمضان العام الماضي ثم أتته المنية فهو الآن في قبره مرتهن بعمله لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات فإذا هذا الموسم العظيم موسم فاضل موسم تجارة مع الله عز وجل ينبغي أن نغتنمه فيما ينفعنا في الدار الآخرة أيضا الأخت وفاة تسأل بالنسبة للذهاب إلى طبيب الأسنان للعلاج للضرورة رجل في نعم. رمضان مساء طبعا أحيانا قد يكون هذا إشكالية عند الناس في قوية الرجل لكن أحيانا قد يكون الرجل أكثر جدارة من المرأة وقد يكون أحيانا في بعض الحالات لا تجد بشاء طبيبات أسنان أما إذا وصلت المسألة لحال الضرورة فظل واضح المحظورات، لكن يعني لا أرى أن هناك ضرورة في الواقع أن هناك طبيبات وهناك أطباء، ينبغي أن يعالج النساء طبيبات وأن يعالج الرجال أطباء، ومن العجب أنك تجد في عيادة الأسنان رجالا يذهبون لطبيبات النساء والنساء يذهبون إنكم لأطباء الرجال. كن ضرورة هنا. وهذا <تصفيق> هذا الحقيقة من من المفارقات، ومما يأسف له المسلم. أن تكون حال بعض المسلمين بهذا ثم بعضهم يبرر أن الرجل أكثر جداره وأنك طيب ماذا نرى رجال يذهبون إلى طبيبات نساء الحقيقة أنه يجب يعني أن المسلم ما يرتزم بالأداب الشرعية وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لكن أحيانا سمعت حتى أكون منصفا يعني سمعت أن أحيانا بعض النساء بالفعل ثبت أن بعضنا طب يعني أفضل احترافية في العمل. فلو دخلت علي المرض حجابها، مثله أخرجت مجرد السمن. أنا سمعت لم يعني أعرف هل هل نجيز لها فعل ذلك كما ذكرت لخطوة فاضلة. إذا وصلت إلى يعني حال الضرورة إذا وصلت إلى حالة الضرورة لم تجد طبيبة تثق فيها أو تثق في حزقها وفي مهارتها. فالضرورة بيح محررات. لكن الواقع أن فيه طبيبات حاذقة. نعم. وإذا كان العكس. <تصفيق> نعم.طيب <تصفيق> ف... <تصفيق> هنا أيضا هنا أيضا مسألة في في مسألة الصلاة العلم توجيه أيضا شيخ بالنسبة لموضوع صلاة التراويح توجيه لكثير من الناس الذين يخطئون في مسألة فوات الفريضة لأجل اللحاق بالصلاة الطرح لا شيء ما إمام ما توجيه تعلم <تصفيق> <ده> <تصفيق> حقيقة أن هذا من قلة الفقه تجد أن بعض الناس يحرص على النافلة ويفوت الفريضة الفريضة أعظم وأجرًا من النافلة والله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمن قلة الفقه أن الإنسان يذهب مثلا لمسجد يبحث عمن يصلي معه صلاة التراويح فتفوت عليه صلاة الفريضة نقول محافظة فريضة أفضل من حرصك على النافلة فكونك تصلي مع المسجد القريب وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام أحسن من كونك تذهب لمسجد بعيد وتدرك معه صلاة نافلة والتي هي صلاة التراويح. لكن لو أنك احتقت وذهبت مبكرا لذلك المسجد وادركت الفريدة والنافلة فلا بأس بهذا لكن الذي يعني ننكره أن الإنسان يحرص على النافلة ويكون ذلك على حساب تفويت الفريدة نعم أيضا لعلى أختم أيضاً بتوجيه أيضاً مهم جدا للناس يتعلمون خاصة لحصنا صلاة التراوية الذين يتجدون أحيانا يصلون خلف الإمام ربما يستمر ساعة ساعة أو ربع مثلا فإذا وصل الشفا والوتر أحيانا ربما لمشاغنه مشى وربما ينسى أنه لو أتم هذه الصلاة كتب له قيام ليلة لو كان سيقضيها ليلا كهان الأمر لكن أحيانا يجهلون هذا الحكم نعم. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لهذا من يعني صلى صلاة التراويح ينبي مصبر نفسه إلى أن ينصرف الإمام من الركعة الأخيرة كما فضلتم تجد بعض الناس إلى ما بقي إلا الشفع والوتر انصرف وحرم نفسه من هذا الفضل لو أن صبر نفسه وأدرك مع الإمام الوتر إلى أن ينصرف الإمام من آخر ركعة يكتب له أجر قيام ليلة وبعضهم ربما يصلي ركعتين أو أربع ثم ينصرف وهو أيضا يحرم نفسه من هذا الفضل ثم أيضا عندما ينصرف الآن ويتوك صلاة التراويح إلى أين يذهب فجد أنه يذهب ربما إلى له وربما إلى يعني أمور يمكن تأجيلها ولهذا ينبغي أن, أن يعزم الإنسان على أن يصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام لأن هذا العزم من شأنه أن يقضي على التردد أن بعض الناس يكون ترددا فإذا حصل هذا التردد وصاحبه كسل فإنه تثقل عليه صلاة التراويح. لكن إذا بدأ من البداية عازما على أن يصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام فإن هذا يكون من أكبر العون له على إتمامها شكرا لكم شيخ سعد المشارك معنا في الجواب الكافي وشكرا لكم وللخوات المشاهدين شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بتركيا الخزان الأستاذ المشارك بكلية شريا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لقائدكم غدا قبل ساعة من الآن ضيف الحلقة غدا معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان لا تنسوا لصاين عند فطره دعوة لا ترد لا تنسوا أن تدعو لأنفسكم وآلديكم وإخوانكم وأزواجكم وللمسلمين المستضعفين في كل مكان بالنصر والتمكين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته